بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله وسلم على وعلى يصل آله آله بعد قال المراد رحمه الله تعالى مذ وهذا هو الحرف الحادي والعشرون من أحره المعاني الثنائية قال لفظ المشترك المشترك يكون يكون حرفًا سمن هذا مذهب الجمهور لها بعض النحويين لأنه سمن في كل موضع واذا انقر ما بعده هو ظرف منصوب بالفعل قبله بالفعل قبله ورد بانه لو كان ظرفا لاجازه ان يستغنى لاجازه ان يستغني الفعل الواقع بعده عن العمل فيه باعماله في ضمير يعود عليه فكنت تقول كم كنت تقول مذ كم شرت فيه كما تقول يوم الجمعه سرت فيه وانت توسعت في الضمير قلت سرته وامتناع العرب عن التكلم بذلك دليل على انه حرف جر وقد استدل على حرفيته بايصاله الفعل الى كم ومتى صاله الفعل الى كم ومتى والحروف ما هو غرضها الاساسي ايصال معاني الافعال الى الاسماء والأفعال ما هو غرضها الأساسي تعبير عن حركات الاسم وما يصدر عنه من أحداث والأسماء لماذا يؤتى بها يؤتى بها للذوات والحقائق يؤتى بها للذوات والحقائق الموجودة سواء الحسية أو المعنوية قال وقد اشدد الله على عرفته بإيصاله الفعل الى كم ومتى نحو مذ كم سرت كما تقول بمن مررت وهذا الخلاف, وهذا الخلاف جار في منذ أيضا منذ حرثنائي وهي ومنذ شيء ماذا شيء واحد في الأحكام لذلك بعض النحاة يقول مذ حرف مستقل وبعضهم يقول مذ إنما هي اختصار أو لغة لغة من كلمة منذ قالت كلمة منذ هذه أيش لغة ومذ لغة أخرى فيها فلم يثبت حرفين بل أثبتهما حرفا ماذا واحده والصواب يعني من ذلك ان ان قول الجمهور جمهور النحاه غير بعيد غير بعيد ان هذه يعني مشتقه من هذه قال ومذهب الجمهور أن مذ محدثة النون وأصلها منذ أستدلوا على أستدل على ذلك بأوجه الأول أن مذ إلى صغيرة يقال فيها يقال منيل برد النون والتصغير رد الأشياء من؟ إلى أصولها قال والثاني أن ذلك المذ يجلس فيها الضم الكسر عند ملاقات الساكن نحو مذ اليوم أو مذ أو مذ أو مذ مذي اليوم نعم قالوا الضم أعرف مذي اليوم وليس ذلك إلا لأن أصلها منذ ذلك حركت بالضم إشارة إلى أصلها إلى حركة أصلها والثالث أن بني أن بني غني يضمون ذال مذ قولوا منذ قبل متحركين باعتبار النون المحذوفه لفظاً لا نية أن يعطي بهم كأن نون مقدرة قال وذهب, وذهب ابن ملكون هذا من علماء إسبيلية من أرض الأندلس وهو إبراهيم المحمد الإسبيلية يوفي سنة أربعة أربعة وثمانين وخمسمية ضغط العام قال إلى أن مذ ليست محذوها من منذ قال لأن الحذف والتصريف لا يكون في الحروف ورده الشلوبين بتخفيف إن وآخواتها إن وآخواتها قاعد ثقيلة وقاعد تعيش مخففة وقال صاحب رسول الله الصحيح أنه إذا كان اسمًا فهو مقتطع من منذ وأما إذا كان حرفا فهو رفضًا قائمًا بنفسه وقد أخرت الكلام على معنى مذ وسائر أحكامها لتذكر مع منذ هذا بالسرعه ان شاء الله تعالى صفحه 500 صفحه 500 المهم شاء الله يلا نساكم الله الحياه